رحنا الليله متفريد وفرحتنا لها عنوان وكل الناس بالبسمات وبالافراح مجتمعي نزف السعد ونهني لا اغلى وجه مل العرسان جمل عمر بتهنيني فرحنا ليله ما تخرب وفرحتنا لها عنوان وكل الناس بتلبس ما وبالافراح مجتمعين ومع غسنام الاخلاق مالك هب قلبه وين وجدان وعروستنا خلاقه مالك هب قلبه ويل وجدان وعروستنا سكنات قلبها بشارع الله والشارع دي وعرس الليل بالجمع وتشريف لها المزدان وكل احبابهم لبوا ويجون على نهج الفرح طربان ويثني هامن الخاطر على النغمات واللحن ويحضر الفرح عمر ما دام الزاد وقت هان اهل العرس وحبابه وهم باخله بزمان ويهنوا بالفرح كله ابذرياتكر العين عساهم في فرح دايم مد من عمر ولازمان ويهنوا بالفرح كله ابذرياتكر العين يا سدره في دنياهم وهم علينا قدر وش